الوجه الثاني وقال غيره مثل ذلك فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وقال سيروا على بركة الله وابشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل ادنى ماء من بدر فنزل به فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله تعالى لا تتقدمه ولا تتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة فأشار عليه الحباب بن المنذر أن يسير إلى مكان آخر هو أصلح وأمكن للمسلمين من قطع ماء بدر عن المشركين فنهض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى وصلوا إلى المكان الذي أشار به الحباب فأقاموا فيه ثم أشار سعد بن معاذ أن يبنى للرسول صلى الله عليه وسلم عريش وراء صفوف المسلمين فإن أعزهم الله كان ما أحب وإلا جلس على ركائبه ولحق بمن في المدينة وقال له سعد فقد تخلف عنا أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا لما تخلف عنك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يبنى له العريش ولما التقى الجمعان أخذ الرسول يسوي صفوف المسلمين ويحرضهم على القتال ويرغبهم في الشهادة وقال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ورجع إلى عريشه ومعه أبو بكر ويحرسه سعد بن معاذ متوشحا بسيفه وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء ومن دعائه اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم انتهلك هذه العصابة أي المؤمنون المحاربون لا تعبد في الأرض اللهم انتهلك هذه العصابة أي المؤمنون المحاربون لا تعبد في الأرض واطال في سجوده حتى قال له أبو بكر حسبك فإن الله سينجز لك وعدك ثم حمي القتال وانتهت المعركة بانتصار المسلمين وقد قتل من المشركين نحو من السبعين فيهم أشركهم أبو جهل وبعض زعمائهم وأسر منهم نحو السبعين ثم أمر بدفن القتلى جميعا وعاد إلى المدينة ثم استشار أصحابه في أمر الأسرى فأشار عليهم عمر بقتلهم وأشار عليه أبو بكر بفدائهم فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم مشورة أبي بكر وافتدى المشركون اسراهم بالمال وقد نزلت في معركة بدر آيات من كتاب الله الكريم قال الله تعالى في سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزل منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به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 أرادت أن تثأر ليوم بدر فما زالت تستعد حتى تجهزت لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فخرجت في ثلاثة آلاف مقاتل ما عدا الأحابيش فيهم سبعمائة دارع ومائة فارس ومعهم سبع عشرة امرأة فيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وقد قتل أبوها يوم بدر ثم ساروا حتى وصلوا بطن الوادي من قبل أحد وهو جبل مرتفع يقع شمال المدينة على بعد ميلين منها مقابل المدينة وكان من رأي الرسول وعدد من الصحابة أن لا يخرج المسلمون إليهم بل يظلون في المدينة فإن هاجمهم المشركون صدوهم عنها ولكن بعض شباب المسلمين وبعض المهاجرين والأنصار وخاصة من لم يحضر منهم معركة بدر ولم يحصل له شرف القتال فيها تحمسوا للخروج إليهم ومنازلتهم في أماكنهم فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رايهم ودخل بيته ولبس لأمته أي درعه وألقى الترس في ظهره وأخذ قناته بيده ثم خرج إلى المسلمين وهو متقلد سيفه. فندم الذين أشاروا عليه بالخروج إذ كانوا سببا في حمله على خلاف رايه وقالوا للرسول ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت أو اقعد إن شئت فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ثم خرج والمسلمون معه في نحو ألف بينهم مئة دارع وفرسان. ولما تجمع المسلمون للخروج رأى الرسول جماعة من اليهود يريدون أن يخرجوا مع عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين للخروج مع المسلمين. فقال الرسول: أو قد أسلموا قالوا: لا يا رسول الله. قال. مروهم فليرجعوا فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين وفي منتصف الطريق انخذل عن المسلمين عبد الله بن ابي ومعه ثلاثمائة من المنافقين فبقي عدد المسلمين سبعمائة رجل فحسب ثم مضى الرسول حتى وصل إلى ساحة احد فجعل ظهره للجبل ووجهه للمشركين وصف الجيش وجعل على كل فرقة منه قائدة واختار خمسين من الرماه، وعلى رأسهم عبد الله بن جبير الأنصاري ليحموا ظهر المسلمين من التفاف المشركين وراءهم وقال لهم احموا ظهورنا لا يأتونا من خلفنا وارشقوهم بالنبل فإن الخيل لا تقوم على النبل إنا لا نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم اللهم إني أشهدك عليهم وقال لهم في رواية أخرى إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم أو ظاهرناهم وهم قتلى فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم ثم ابتدأ القتال ونصر الله المسلمين على أعدائهم فقتلوا منهم عددا ثم ولوا الأدبار فانغمس المسلمون في أخذ الغنائم التي وجدوها في معسكر المشركين ورأى ذلك من وراءهم من الرمات فقالوا ماذا نفعل وقد نصر الله رسوله ثم فكروا في ترك أمكنتهم لينالهم نصيب من الغنائم فذكرهم رئيسهم عبد الله بن جبير بوصية الرسول فأجابوا بأن الحرب قد انتهت ولا حاجة للبقاء حيثهم فابى عبد الله ومعه عشرة آخرون أن يغادروا أمكنتهم ورأى خالد بن الوليد وكان قائدا ميمنة المشركين خلو ظهر المسلمين من الرماة فكر عليهم من خلفهم فما شعر المسلمون إلا والسيوف تناوشهم من هنا وهناك فاضطرب حبلهم وأشيع أن الرسول قد قتل ففر بعضهم عائدا إلى المدينة واستطاع المشركون أن يصلوا إلى الرسول فأصابته حجارتهم حتى وقع وأقمي عليه فشج وجهه وخدشت ركبته وجرحت شفته السفلى وكسرت الخوذة على رأسه ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنته وتكاثر المشركون على الرسول يريدون قتله فثبت صلى الله عليه وسلم وثبت معه نفر من المؤمنين منهم أبو دجانة تترس على الرسول ليحميه من نبال المشركين فكان النبل يقع على ظهره ومنهم سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ نحو ألف سهم ومنهم نسيبة أم عمارة الأنصارية تركت سقاء الجرحى وأخذت تقاتل بالسيف وترمي بالنبل دفاعا عن رسول الله حتى أصابها في عنقها فجرحت جرحا عميقا وكان معها زوجها وابناها فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله عليكم أهل بيت فقالت له نسيبة ادع الله أن نرافقك في الجنة فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة فقالت رضي الله عنها بعد ذلك ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا وقد قال صلى الله عليه وسلم في حقها ما التفت يمينا وشمالا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل دوني وقد جرحت يومئذ اثني عشر جرحا ما بين طعنة برمح وضربة بسيف وقد حاول في ساعة الشدة أن يصل أبي بن خلف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتله وأقسم أن لا يرجع عن ذلك فأخذ عليه السلام حربة ممن كانوا معه فسددها في نحره فكانت سبب هلاكه وهو الوحيد الذي قتله صلى الله عليه وسلم في جميع معاركه الحربية ثم استطاع صلى الله عليه وسلم الوقوف والنهوض على اكتاف طلحة بن عبيد الله فنظر الى المشركين فرأى جماعة منهم على ظهر الجبل فارسل من ينزلهم قائلا لا ينبغي لهم ان يعلونا اللهم لا قوة لنا الا بك وانتهت المعركة وقال ابو سفيان مظهرا تشفيه والمشركين من هزيمتهم يوم بدر يوم بيوم بدر وممن قتل في هذه المعركة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومثلت به هند زوج أبي سفيان واحتزت قلبه ومضغت فرأت له مرارة ثم لفظت وقد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لمشهده حزنا عظيما فقال لئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ولكن الله نهى عن المثلة بعد ذلك وقد بلغ عدد قتل المسلمين في هذه المعركة نحو من السبعين وقتل المشركين ثلاثة وعشرين وقد أنزل الله تعالى في هذه المعركة عدة آيات يضمد بها جراح المؤمنين وينبههم إلى السبب الهزيمة التي حلت بهم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 ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون أي تهربون إلى الجبل صاعدين ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم أي فجازاكم على غما على غم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثلاثة غزوة بني النظير وهم قوم من اليهود يجاورون المدينة وكانوا حلفاء للخزرج وبينهم وبين المسلمين عهد سلم وتعاون كما قدمنا ولكن طبيعة الشر والغدر المتأصلة في اليهود أبت إلا أن تحملهم على نقض عهدهم فبينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في بني النظير وقد استند إلى جدار من بيوتهم إذ تآمروا على قتله بإلقاء صخرة من ظهر البيت فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك فنهض سريعا كأنه يهم بحاجة فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه ثم أرسل إليهم محمد بن مسلمة أن اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بها وقد هممتم بما هممتم به من الغدر ثم أمهلهم صلى الله عليه وسلم عشرة أيام للخروج وتجهز بن النظير للخروج في هذا الإنذار ولكن عبد الله بن أبي رأس المنافقين أرسل إليهم ينهاهم عن الخروج ويعيدهم بإرسال ألفين من جماعته يدافعون عنهم فعدلوا عن النزوح وتحصنوا في حصونهم وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدالك فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في أصحابه يحمل لواءه علي بن أبي طالب فلما راهم اليهود أخذوا يرمونهم بالنبل والحجارة ولم يصل إليهم المدد الذي وعدهم به رأس المنافقين فحاصرهم عليه الصلاة والسلام فصبروا فاضطر إلى قطع نخيلهم فقالوا عندئذ نخرج من بلادك واشترط عليهم صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجوا معهم السلاح ولهم أن يخرجوا معهم من أموالهم ما حملته الإبل ودماؤهم مصونة لا يسفك منها قطرة فلما أرادوا الخروج أخذوا كل شيء يستطيعون وهدموا بيوتهم كي لا يستفيد منها المسلمون وساروا فمنهم من نزل خيبر على بعد مئة ميل من المدينة ومنهم من نزل في ناحية جرش بجنوب الشام ولم يسلم منهم إلا اثنان. وقد نزلت في هذه الغزوة سورة الحشر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 وسببها أنه لما تم إجلاء بني النظير قدم عدد من رؤسائهم إلى مكة يدعون قريشا ويحرضونها على قتال الرسول فأجابت قريش لذلك ثم ذهب رؤساء اليهود إلى غطفان فاستجابت لهم بنو في وبنو مره مرة وأشجع واتجهوا نحو المدينة فلما سمع صلى الله عليه وسلم بخروجهم استشار أصحابه فأشار عليه سلمان بحفر خندق حول المدينة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحفره وعمل فيه بنفسه ولما وصلت قريش ومن معها من الأحزاب راعها ما رأت من أمر الخندق إذ لا عهد للعرب بمثله وكانت عدتهم عشرة آلاف وعدة المسلمين ثلاثة آلاف وكان حيي بن أخطب أحد اليهود الذين هيجوا قريشا والأحزاب ضد المسلمين فقد ذهب إلى كعب بن أسد سيد بني قريضة يطلب إليه نقض عهد السلم بينه وبين المسلمين وفكر النبي في مصالحة بني قريضة على ثلث ثمار المدينة ولكن الأنصار رفضوا اعتزازا بدينهم من أن يعطوا الدنيه لهؤلاء الخائنين للعهود والمواثيق. وبدأ القتال باقتحام بعض فرسان المشركين للخندق من احدى نواحيه الضيقة فناوشهم المسلمون وقاتلوهم ثم جاء نعيم بن مسعود بن عامر إلى الرسول فاخبره انه قد اسلم وان قومه لا يعلمون باسلامه وانه صديق لبني قريضة يأتمنونه ويثقون به وقال للرسول مرني بما شئت فقال له الرسول إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعه فاستعمل نعيم دهاءه حتى فرق بين قريش وحلفائها وبين بني قريظه وأوقع في نفوس كل من الفريقين الشك في الآخر وأرسل الله على الأحزاب ريحا شديدة في ليلة شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتمزق خيامهم فامتلأت نفوس الأحزاب بالرعب ورحلوا في تلك الليلة فلما أصبح الصباح نظر المسلمون فلم يروا احدا وفي هذه الغزوة أنزل الله تعالى في كتابه الكريم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 وقد وقعت في السنة الخامسة للهجرة عقب غزوة الأحزاب وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى من طوت عليه نفوس يهود بني قريضة من اللؤم والغدر والتحزب مع قريش وحلفائها وبعد أن أعلنت له إبان اشتداد معركة الأحزاب أنها نقضت عهدها معه وكانت وهي تساكن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة تهم بشر عظيم قد يقضي على المسلمين جميعا لولا انتهاء معركة الأحزاب بمثل ما انتهت إليه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدب هؤلاء الخائنين الغادرين ويطهر منهم المدينة مقر جهاده ودعوته حتى لا توتيهم الظروف مرة أخرى فينقضوا على جيرانهم المسلمين ويبيدوهم كما هي طبيعة الغدر اليهودي اللئيم وروى البخاري عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته قال فأين قالها هنا وأومأ إلى بني قريضة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس بأن لا يصلي لا يصلينا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة ثم خرج فيهم وقد حمل رايته علي رضي الله عنه وقد اجتمع من المسلمين ثلاثة آلاف ومن الخيل ست وثلاثون فلما دنا علي من حصن بني قريضة سمع منهم مقالة قبيحة في حقه صلى الله عليه وسلم وحق أزواجه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وطلب إليه أن لا يدنو من أولئك الأخباث فأجابه عليه السلام بأنهم إذا رأوه لم يقولوا من ذلك شيئا لما يعلم من أخلاقهم في النفاق والملق فلما رأوه تلطفوا به كما تنبأ صلى الله عليه وسلم ثم أخذ المسلمون في حصارهم خمسا وعشرين ليلة فلما ضاق بهم الأمر نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس وكان بنو قريضة حلفاء الأوس فحكم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم فنفذ الرسول حكمه وبذلك قضى على مؤامرات اليهود ودسائسهم وتآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته قضاء مبرما في المدينة وما حولها وفي هذه الغزوة نزلت آيات من القرآن الكريم تبين غدر اليهود ونقضهم للعهود وتخذيلهم لصفوف المسلمين في غزوة الأحزاب قال الله تعالى واذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل إشارة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم معهم يوم استقر بالمدينة ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا إلى أن يقول وأنزل الذين ظاهروهم أي أهل الأحزاب وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي حصونهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. ستة غزوة الحديبية وقعت في ذي القعدة من, من السنة السادسة للهجرة وكان من أمرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه دخل البيت هو وصحابته آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون شيئا فأمر الناس أن يتجهزوا للخروج إلى مكة معتمرين لا يريد حربا لقريش ولا قتالا فخرج معه المهاجرون والأنصار يحدوهم الشوق إلى رؤية بيت الله الحرام بعد أن حرموا من ذلك ست سنوات وخرج معهم من شاء من الأعراب وساق أمامه صلى الله عليه وسلم وهو ما يساق إلى البيت الحرام من الإبل والنعم تعظيما للبيت وتكريما وأحرم بالعمرة من مكان يسمى بذ الحليفة ليعلم الناس وقريش خاصة أنه لا يريد غتالا وكان عدد من خرج معه نحو من ألف وخمسمائة ولم يخرجوا معهم بسلاح إلا سلاح المسافر في تلك العهود السيوف في أغمادها وسار حتى إذا وصل إلى عسفان جاء من يقول له هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور يحلفون بالله لا تدخلوها عليهم أبدا فقال صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإنهم هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة فلما وصل الى الحديبيه وهي مكان قريب من مكه بينها وبين طريق جده الان جاءه بعض رجال من خزاعه يسالونه عن سبب قدومه فاخبرهم انه لم يات الا ليزور البيت ويعتمر فرجعوا وقالوا لهم انكم تعجلون على محمد لم يات لقتال انما جاء زائرا لهذا البيت فقالوا لا والله لا يدخلها, لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا يتحدث العرب عننا بذلك ثم بعثوا عروة ابن مسعود الثقفي ليتحدث إلى الرسول بهذا الشأن وبعد حديث وأخذ ورد بين عروة وبعض الصحابة عاد إلى قريش وحدثهم عما رأى من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبتهم له ورغبتهم في الصلح معه فابوا ذلك ثم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أهل مكة ليؤكد لهم الغرض من مجيء الرسول وصحابته وأبطأ عثمان فأشيع بين المسلمين أنه قد قتل فقال الرسول عندئذ لا نبرح حتى نناجز القوم أي نقاتلهم ودعا المسلمين إلى البيعة على الجهاد والشهادة في سبيل الله فبايعوه تحت شجرة هناك من أشجار الطلح على عدم الفرار وأنه إما الصلح وإما الشهادة ولما علمت قريش بأمر البيعة خافوا ورأوا الصلح معه على أن يرجع في هذا العام ويعود من قابل فيقيم ثلاثا معه سلاح الراكب الرماح والسيوف في أغمادها، وأرسلت قريش لذلك سهيل ابن عمرو ليتم هذا الصلح، واخيرا تم الصلح على ما رغبت قريش، وعلى وضع الحرب بين الفريقين عشر سنين، وأن من أتى من عند محمد إلى مكة لم يردوه، وأن من أتى محمدا من مكة ردوه إليهم، فعز ذلك على المسلمين، وأخذ بعضهم يجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من شروطها ومن أشدهم في ذلك عمر حتى قال رسول الله إني عبد الله ولن يضيعني ثم أمر الرسول أصحابه بالتحلل من العمرة فلم يفعلوا ذلك في موجة من الألم لما حيل بينهم وبين دخول مكة ولما شق عليهم من شروط الصلح فبادر عليه السلام بنفسه فتحلل من العمره فتبعه المسلمون جميعا وقد ظهرت فيما بعد فوائد هذه الشروط التي صعبت على المسلمين ورضي بها الرسول لبعد نظره ورجحان عقله وإمداد الوحي له بالسداد في الرأي والعمل هذا وقد سمى الله هذه الغزوة فتحا مبينا حيث قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا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 ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ورضي عن أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة فقال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وتحدث عن رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت سببا في غزوة الحديبيه فقال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 ثم أتبع ذلك بتأكيد غلبة هذا الدين وانتصاره فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبع غزوة خيبر وكانت في أواخر المحرم للسنة السابعة من الهجرة وخيبروا واحة كبيرة يسكنها اليهود على مسافة مئة ميل من شمال المدينة جهة الشام وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن جانب قريش بالصلح الذي تم في الحديبية قرر تصفيه مشكلة التجمعات اليهودية فيما حول المدينة بعد أن صف اليهود من المدينة نفسها وقد كان لليهود في خيبر حصون منيعة وكان فيها نحو من عشرة آلاف مقاتل وعندهم مقادير كبيرة من السلاح والعتاد وكانوا أهل مكر وخبث وخداع فلا بد من تصفيه مشكلتهم قبل أن يصبحوا مصدر اضطراب وقلق للمسلمين في عاصمتهم المدينة ولذلك أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج إليهم في أواخر المحرم فخرج إليهم في 1600 مقاتل منهم مئة فارس واستنفر من حوله ممن شهد الحديبية وسار حتى إذا أشرف على خيبر قال لأصحابه قفوا ثم عاد فقال اللهم رب السماوات وما أضلل ورب الأراضين وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله ولما وصلوا إليها نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من أحد حصون خيبر يسمى حصن النطاح وقد جمعوا فيه مقاتلتهم فأشار الحباب بن المنذر بالتحول لأنه يعرف أهل النبات معرفة جيدة وليس قوم أبعد مدى ولا أعدل رمية منهم وهم مرتفعون على مواقع المسلمين فالنبل منهم سريع الانحدار إلى صفوف المسلمين ثم إنهم قد يباغتون المسلمين في الليل متسترين بأشجار النخيل الكثيرة فتحول الرسول مع المسلمين إلى موضع آخر وابتدأت المعارك يفتح المسلمون منها حصنا بعد حصن إلا الحصنين الأخيرين فقد رغب أهلهما في الصلح على حقن دماء المقاتلة وترك الذرية والخروج من أرض خيبر بذراريهم وأن لا يصحب أحد منهم إلا ثوبا واحدا فصالحهم على ذلك وعلى أن ذمة الله ورسوله بريئة منهم إن كتموه شيئا ثم غادروهما فوجد المسلمون فيهما أسلحة كثيرة وصحائف متعددة من التوراة فجاء اليهود بعد ذلك يطلبونها فأمر بردها إليهم وقد بلغ عدد قتل اليهود في هذه المعركة 93 واستشهد من المسلمين 15. غزوة مؤتة كانت في جمادى الأولى للسنة الثامنة, الثامنة من الهجرة ومؤته قرية على مشارف الشام تسمى الآن بالكرك جنوب شرق البحر الميت وكان سببها ان الرسول كان قد ارسل الحارث ابن عمير الاسدي بكتاب الى امير بصرى من جهته رقل وهو الحارث ابن ابي شمر الغساني يدعوه فيه الى الاسلام وكان ذلك من جملة كتبه التي بعث بها عليه السلام الى ملوك العالم وامراء العرب بعد صلح الحديبية فلما نزل مؤتتا لقيه أحد الأمراء العرب الغساسينة التابعين لقيصر الروم فقال فقال له أين تريد لعلك من رسل محمد قال نعم فأوثقه وضرب عمقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه الأمر إذ لم يقتل له رسول غيره وجهز لهم جيشا من المسلمين عدته ثلاثة آلاف وأمر عليهم زيد بن حارثة وأوصاهم إن أصيب زيد فليؤمروا جعفر بن أبي طالب فإن أصيب فليؤمروا عليهم عبد الله بن رواحة وطلب من زيد أن يأتي اقتل الحارث عمير وأن يدعو من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فليستعينوا بالله وليقاتلوهم وأوصاهم بقوله أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا اغزوا باسم الله وفي سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امراه ولا كبيرا ثانيا ولا منعزلا بصومعه ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء ثم سار الجيش على بركة الله انتهى الشريط الثاني وننتقل الى الشريط الثالث